أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا هذه أنعام وحرص حجر لا يطعمها إلا من نشاء بذعمهم لا يطعمها إلا من نشاء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 قلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين ومن الانعام حموله وفرشا 129. قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين